انكم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين كلا انك كتاب الفجار في سجلين وما ادراك ما سجين كتاب مفضون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 رَأَوْنَ عَلَٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَخَالِدُونَ فِي الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تكذبون كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ فِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ وعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم عينا يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرْضُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ اَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أَبْصَرُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يكين غرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون